أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ